tilavetlerini sunmak üzere Hafız İsak Tanış hocamızı mikrofona davet ediyorum hocam buyurun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 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله sanet limenaka ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا المؤمنين لو تبديل ليجزى الله الصادقين بالصدق. دَوَّلَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيظٍ لَّمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَرُوا وَأَنزَلَ الَّذِي Well, oh, Yeah What is يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسير، Let's go. Yeah, I وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ İn yoti kun وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ ve Bismillah. No. ki in 'azîmin sesiyle bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Hafız İshak Tanış hocamıza teşekkür ediyoruz, Rabbimiz ömrünü sesini müjdan